من السيطان الغذي tam uh, um. tam إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخَّرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْثُوتِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ تَقَزَنْتَ سَنَامِي لَنْ غُ فِي الْبَحْرِ تميلوا في البحر <سؤال> جانبًا الله <سؤال> <سؤال> Oh, thank you. Oh! Hmm. And, and, um I'm uh -huh. في تقوي لما لم Thank you. Thank you. What is الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار مطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا ديلان ور ابن نفوس ذويا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أذل فتعلمت نفس وَالْعَالَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ uvvin lo to pli mo ni a دربيهو بالافق المبين وما نحو للغاي ولا Oh. is هلم يجدك يتيمم كان فاحن ت فاما اليتيم الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اذَا فَرَضْتَهُ تَمَّ صَبْرًا إِلَى الرَّبِّ